يوم الايما مبروكه يا لاك نزل عليها بها المعلود مستر يلا انا الكع ر جينا دي يا, يا بنت المصطفى الهادي اريد غايه مرادي ولما الناس مبتشره نبعت تهاني مبروكه يا زهره يمه مبروكه يا زهره يمه العيما مبروكه يا تفوح أسأل الله يبارك بعمره بحجرة حاطة ويشوفها وضلي قبل شفوفة كريمة إيدة معروفة في شعبه نواره لمزهرة نبعث تهاني مبروكة يا زهرة يوم الحيمة يا زهره يوم العيما مبروكه يا زهره قرت عيونك يزهيب نورا تهاني لنبي من الحور نزل جهري للمسرور يبشر باسمه المبرور حسن من عالي القدرة نبعث تهاني مبروك يا زهراء مبروك يا زهراء قررت عيونك مبروك يا زهراء يوم العيمة مبروك يا زهراء يوم العيمة مبروك يا زهراء يا, يا محلة هذه الليلة الحسنيتنا لقنديلة وعرش الله بكها ليلة يهني فاطمة الزهرة في هالليلة محافلنا وبالفرحة تصفحنا نهني المصطفى كلنا نزف الليلة البشرة نبقى استهاني مبركة يا زهرة يا عيونيك مبروك يا زهراء يوم الحين مبروك يا زهراء يوم الحين مبروك يا زهراء في تهانينا لابو القاسم مع الفرحة الفكرهاية وكل من يصفق باسم وهل هو لا يا وصلنا على النب على الكاره على اللي توفكم من النار على سادة اهل العترة نبعث تهاني مبروكه يا زهراء Quan T io ne